وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَعَدْقَ الْآخِرَةِ فَهُمْ لَا يَكَفُرُونَ أَصْبَحَ أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ سُحُنا وَإِذَا تُدْفَعُونَ يُخْرِجُ الْعِيرَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكذلك وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثم إِذَا أَنْتُمْ ீசல்கோம் இ وَمِنْ آيَاتِهِ